فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يَكُنْ أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر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 ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم، ثم بعثنا من بالبينات، فجاء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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى قَال لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ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 إلى موسى وأخيه أتبوء آل قومكما بمصبر بيوت أتبوء آل قومكما بمصبر بيوتهم وجعلوا بيوتكم قبالتهم وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين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 ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان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 حتی اذا ادرکه الغرق آمنت. قال آمنت قل آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وان من المسلمين وَقَدْ أصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَلِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ولقد بوا أن بني إسرائيل مبوا أصدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة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 ان الذين حقت عليهم كَلِمَةُ ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الالم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 فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ من دُونِ اللَّهِ ولكن أَعْبُدُ الله وَلَكِنِّي أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ